و ن الحمد لله تعالى ن ح م د ه ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح س نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن ن ح ل نحن ن ي ن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن ل ح ن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ي نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن ل ح ن نحن نحن ن ح وشر ى ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م اما بعد ا ل ح د لله رب ل ل الحمد لله الذي وفقنا لهذا العلم الشريف ونسأله ع ا وفقنا م ي ي ن أن ق ت بعد ل منا وأن ي ر ف ق ر يرزقنا ن وأن النافع آمين ا العلم والعمل الصالح آمين موعدنا الان إ ن شاء الله تعالى مع شرح كتاب شرف أ ص ح ا ب الحديث للحافظ أ ب و بكر أ ح م د بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى وتوقفت في ا ل م ر ة الماضيه ة عند قول النبي صلى الله عليه النبي قول قال وآله وسلم صلى الله الإمام ل ل كما ا رحمه قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء أ خ ب ر ن ا أ ب و الحسن علي بن أ ح م د بن عمر المقرئ و أ ب و القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قالا اخبرنا أ ب و بكر محمد بن الحسين الاجري ب م ك ة قال حدثنا أ ب و أ ح م د هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أ ب ي عمر العدني ق ا ل ح د ث ن ا م ر و ا ن بن م ع ا و ي ة الفزاري عن ي ز ي د بن كيسان عن أ ب ي حزم ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا و س ي ع و د غريبا فطوبى ل ل غ ر ب ا ء و هذا ل ف ظ مسلم أ خ ر ج ه م س ل م و ابن ماجه و أ ح م د و ابو إ ع ل ى و ابن مدافل ي ا إ ي م ا ن و غيرهم ثم قال قال حدثنا النعمان بن مدرك قال حدثنا جعفر بن الفضيل قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنيني عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله وهذا أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في وابن علي في في الكامل وشطر الحديث الأول هو الصحيح شطر الحديث الأول أخرجه هو الصحيح صح عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه الطبراني الكبير الحلية الكامل الحديث الصحيح الحديث الصحيح كما الحديث أبي شطر رضي مر علي نعيم عن في في في في صح في صحيح مسلم ثم قال ر ح م م م ه الله أخبرنا ح د ب ن ا ل يعلى ح س ن بن أبي ابو ل أ ص ه ا قال حدثنا ن ي أ ب حكيم أ ح م د بن محمد البيع ب ا ل أ ه و ا ز قال حدثنا عبدان القاضي قال حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة قال حدثنا حفص بن غياث عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله الإسلام غريبا كما رسول صلى عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود إن بدأ بدأ ق ي ل رسول الله وما نيل غوراب ا ء قال النزاع من القبائل النزاع النزاع من القبائل قال ع ب د ا ن ل ه هم اصحاب الحديث الاوائل فهذا اخرجه الترمذي وابن ماجه وصحه ا ل ع ل ا م ة ت الالباني رحمه الله في صحيح الترمذي فهذا حديث بين ا ل إ م ا م أ ب و بكر رحمه الله أ ن ه مهم جدا وبشرى ل أ ه ل الحديث و م ع ر ف ة شرفهم ف ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة التي جاءت في صحيح مسلم الذي رواها أبو هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا هريرة رضي وسيعود أبو عنه بدأ فطوبى للغرباء, للغرباء فالاسلام ب د أ غريبا لم يدخل في ا ل إ س ل ا م إ ل ا القلائل والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة هو اول ل ل الأمة م م من س ي ن هذه ه أ و من سمي مسلما أ و كان من المسلمين في هذه ا ل أ م ة أي أمة اي ل ن ب صلى ا ل ل عليه ل ه و س م ف النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم أرسله وكان هو أ و ل المسلمين و أ س ل م من بعده أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وبلال و أ س ل م ت خجيجه زوج النبي ا صلى ل ل عليه وسلم وعلي رضي الله, عنهم أجمعين و النبي صلى الله عليه وسلم قال أ و ب د أ أ و يم... لما قال إ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا في أ ن ه لم يكن مش... مشهورا ولم يكن له أ ت ب ا ع والنبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ثم ب د أ الناس يدخلون في هذا الدين شيئا فشيئا فكان لم يعرفه أ ح د فكان غريبا و أ و ل من آ م ن بالنبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ح ر ا ر أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ومن العبيد بلال ا بن رباح رضي الله عنه ومن الصبيان علي بن ابي طالب ا بن عمه رضي الله عنه و أ ي ض ا من النساء خ د ي ج ة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أ و ل ز و ج ة له و أ م أ و ل ا د ه رضي الله عنها ثم بعد ذلك جاء جمع ج أو ا ء ا ل ص ح ا ب ة شيئا فشيئا ف أ س ل م و ا وكانوا قبل ذلك على ا ل إ ش ر ا ك أ و على م ل ة المشركين فبلد ا ل إ س ل ا م غريبا ما اعتنقه إ ل ا قله ة وانتشر ذ ا الإسلام شيئا فشيئا وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت ا ل أ ذ ي ة عليه وضيق عليه في م ك ة أ م ر ه الله تبارك وتعالى ب ا ل ه ج ر ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة وفتح الله تبارك وتعالى له بعد ذهابه إ ل ى ا ل م د ي ن ة لما قضى فيها ما يقرب من يقرب سنين أو سنين عشر تسع أو فتح الله تبارك وتعالى م ك ة ودخل الناس بعد ذلك أ ف و افواجا ج ا الناس دخل ي دين الله بعد الله ذلك أ ف و ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا والغريب هو الذي ليس معه أ ح د كما نعرف في علم ا ل ص ل ا ح الحديث عندما يقولون ان قسم من اقسام خبر الاحد ا غريب اي رواه واحد فقط ر و ا ي ة الواحد تسمى غريب عند اهل الحديث ايضا الغريب ا اتباعه او او لقلة لعدم شهرته أو معرفته و قوله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدا أ غ ر ي ب وسيعود غريبا وسيعود غريبا ل أ ن هذا ا ل أ م ر يظهر في آ خ ر الزمان كما نعرف أ ن ه ذ ا ا ل إ س ل ل ا ا م أو ق ي ا م ة تقوم على شرار الخلق فتقوم ا ل س ا ع ة ف ب د أ ا ل إ س ل ا م ليس يعرفه أ ح د وسينتهي أ ي ض ا ليس يعرفه أ ح د في آ خ ر الزمان لذلك ستقوم ا ل س ا ع ة وتقوم على شرار الخلق وطوبة للغرباء هنا المراد بها الغرباء المراد أهل هنا من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ه ل الحديث وهو هنا مراد الشيخ رحمه الله في ادراج هذا الحديث في شرف أ ص ح ا ب الحديث ل أ ن المتمسكون ب ا ل س ن ة هم الغرباء في هذه العصور وفي هذه الدنيا لا يجدون الكثير من الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم و يتمسكون بسنته والذين يعضون على هذه ا ل س ن ة بالنواجذ قليلون والنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بهذا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ه ا بالنواجد واياكم ومحدثات الامور كل فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ة ضلاله ن ن و و و ا ج ي ل م ويتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه صحيحا تمسكا بسنة الله صلى ويبتعدون عن البدع و أ ه ل البدع و أ ه ل الشرك ل أ ن البدع كثرت و أ ذ ك ر أ ن ا ل إ م ا م الحاكم ن ي س ا ب و ر ي رحمه الله لما صنف كتابه المعرفة أذكر أنه قال لما البدع مقدمة كتابه كتابه صنف أنه في أذكر رأيت البدع قد ذهرت قد واتباع السنن أو أت... آه... المأذكر آه... وانشغال الناس بالسنن قل بعثه هذا إ ل ى تصنيف هذا الكتاب أ و كما قال يعني ما أ ذ ك ر كلامه حرفيا فالتباع الاسلام ي ب د أ او ب د أ غريبان و سيعود غريبان ايضا ف ط و ب ا ل ل غ ر ب ا ء و ع د هم النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ج ن ة و ا ل ك ر ا م ة لانهم يتمسكون ب ا ل س ن ة في وقت ترك كثير من الناس هذه السنه و ترك كثير من الناس هذا الدين بزعمى الانفتاح و ا ل ح ر ي ة و ا ل ع ل م ا ن ي ة وغير ذلك والروايات التي جاءت في غير مسلم وهي الزيادات من غير طريق أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه لما س أ ل ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم من الذين الناس الغرباء قال الذين إذا فسد الناس صلح, صلح وفي و لفظ الذين يصلحون إ ذ ا فسد الناس <تصفيق> و ا ل إ م ا م ابن أ ب ي بكر رضي الله عنه رحمه الله قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله فهذا تفسير للمتمسكين بالسنن المبتعدون عن البدع الذين ابتعدوا عن البدع وحذروا منها وافترقوا عنها فهم يحيون سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف أنه ما من مكان فيه س ن ة إ ل ا و أ م ي ت ت ب د ع ة والعكس صحيح وفي بعض الروايات هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير وغير ذلك من الزيادات التي جاءت فهذا يدل على أ ن ه م يقبضون على الجمر في زمن كثرت فيه الملهيات وكثرت فيه البدع والشهوات فهم يلزمون سنه ة النبي ا صلى ل ل عليه علينا وسلم إلزاما صحيحا فيجب علينا أ ن نقتفي أ ث ر النبي صلى الله عليه وسلم و ن ت ب ع ونفهم أ ن ن ا ما نحيا إ ل ا ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في غ ر ب ة و اهل ا ل س ن ة أ ه ل الحديث في غ ر ب ة والبشرى ت أ ت ي بفعل تأتي ما أ م ر الله به وما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ا ل غ ر ب ة أ ن نعض على هذه السنن بالنواجذ ونتبع سبيل الله تبارك وتعالى إ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ن س أ ل الله أ ن يحشرنا معهم ث م قال رحمه الله قبله صلى الله ل ه وسلم عليه س ت ف ت ر ق أ م ت ي على ن ي ف وسبعين ف ر ق ة س ت ف ت ر ق أ م ت ي على ن ي ف وسبعين ف ر ق ة لو ن ر ا أ ح ا د ي ث هذا الكتاب نراها ك ل ه ا تتكلم عن السنن ف أ ن ه يتكلم عن شرف أ ه ل الحديث أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهذا في م و ا ج ه ة أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء فكان هذا كتاب عظيم قيم لكل المسلمين فقال ستفترق أ م ت ي على نيف وسبعين ف ر ق ة قال أ خ ب ر ن ا الحسن بن احمد بن ابراهيم البزار قال أخبرنا أ حدثنا م بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا إسحاق ح قال د إ س ح الحجاج ق بن إبراهيم بن برهام ا ر ي ا بهمذان قال حدثنا ا ن ي ل ح بن يوسف بن قتيبه بن مسلم ا ل أ ص ب ه ا ن ي قال حدثنا بشر بن الحسين قال حدثنا الزبير بن عدي عن أ ن س ان, أن, إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إ س ر ا ئ ي ل على احدى وسبعين ف ر ق ة والنصارى على ثنتي وسبعين ف ر ق ة وستفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا ف ر ق ة و ا ح د ة وهذا حديث صحيح رواه أ ح م د رحمه الله وابن ماجه و أ ب و ي ع ل ى وابن ابي عاصم في ا ل س ن ة وصححه ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ظلال ا ل ج ن ة و له طرق وله شواهد وجاء ا س ت ش ه د او جاء باسانيده الامام ابي بكر في هذا الكتاب وله طرق في غير هذا الكتاب ك ث ي ر ة ثم قال أ خ ب ر ن ا أ ب و نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أ ح م د بن أ ي و ب الطبراني قال حدثنا أ ح م د بن محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا عبد الملك بن ا ل أ ص ب غ البعلبكي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ا ل أ و ز ع ي قال حدثني قتاده عن أ ن س ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن بني إ س ر ا ئ ي ل افترقت على احدى وسبعين ف ر ق ة و إ ن أ م ت ي ستفترق على ثنتي وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا ف ر ق ة واحده ة و ي الجماعة وهي الجماعه ة وهو أيضا كما أو جاء بهذا الطريق أحمد وابن و بهذا أيضا أحمد الطريق ي كما جاء ماجا ر غ و ص ح ا الشيخ الألباني ر حديث م ثم ه الله بن أحمد بن علي السوز السوز زريجاني قال ح ث ن عن ابي ل يقول احمد بن عليل ا السوزرجاني على نيف وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا ف ر ق ة قال إ ن لم يكونوا اصحاب الحديث فلا أ د ر ي من هم وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث وأخرجه السيوط أو السيوط و معرفة الجنة الحاكم الحديث مفتاح تكلم نعم في في عن تكلم ابن حجر رحمه الله عن هذا الطريق بأنه قال في ا ل فتح في فتح الباري أ خ ر ج ه الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح س بفسة ن بن بن محمد عبد بشر الله يقول ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت من ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة من ثلاث وسبعين فرقه قال ي انتم ي ا أ ص ح ا ب الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وما وقفت أو ماجة على تصحيحي تضعيفي ولكن هو قول عن محمد ابو الحسن محمد بن عبد الله بن بشر رحمه الله فهذا الحديث حديث نعرفه جميعا وبين ّ النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفرق الضلة كما افترقت من قبلنا في الأمم الماضية صلى عليه وسلم من فيه في من النصارى واليهود افترقوا على فرق وخالفوا انبياؤهم وايضا هذه ا ل ا م ة وجد فيها كثير من الفرق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق امتي على نيف على وسبعين فرقة وجاء فرقة وستفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة وفي روايات قالوا الصحابة ر ض ومن ا الله ن ل ه ي س أ ل و قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي أ ي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ا ل ي و م ي ة مع أ ص ح ا ب ه من طاعتهم ه م ل ر ب وفي و ر ا ا جاءت ت ل ج م ا ع ة و ا ل ج م ا ع ة هي أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة سموا ب ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه م اجتمعوا على ع ب ا د ة الله تبارك وتعالى وعلى فعل السنن وعدم التفرق والبدع فكانت هذه م ي ز ة ا ل ج م ا ع ة لا يخرجون على بعضهم البعض لا يكفرون بعضهم لا يفعلون ا ل أ م و ر التي تخرجهم من هذه ا ل ج م ا ع ة وهذا حديث طعن فيه كثير من ا ل ط ا ل ي ن الذين يظنون أ ن ه م على حق وهم على باطل وهذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت له طرق ك ث ي ر ة وله شواهد أ ي ض ايضا وكل هذا ج ع تعالى عبرة ل الله ولا يقول ه برده صحيح إن شاء الله تعالى ولا عبرة بمن شاء أو ب ع ف فهم ه أو و بغير ي ذلك ل س أهل ذلك اعتبار بين ففي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أ م ت ه من الافتراق و ا ل ف ر ق ة وضم الفاء والتشتت والخروج على ج م ا ع ة المسلمين وهذا مما يجعل هذه الفرق ا ل ض ا ل ة ليست على المنهج السليم و ا ل ج م ا ع ة هي ج م ا ع ة و ا ح د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ص ح ا ب الحديث ا ل ف ر ق الناجيه المنصوره يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم على ما كان عليه يقتفون أ ث ر ه و ي أ ت م ر و ن ب أ م ر ه وينتهون عما نهى عنه فالذين يريدون أ ن يدخلوا في ذلك في هذه ا ل ج م ا ع ة يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بفقه الواقع لا يقولون بالجماعات الحزبيات أ و غير ذلك فهذا كله مما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وأصحابه لذلك مما النبي الجماعة جماعة واحدة ليست جماعات يكن لم صلى وسلم ليست عند ج م ا ع ة و ا ح د ة لا جماعات ديننا ليس فيه جماعات ومن فعل ذلك فهو يخرج من ج م ا ع ة أ ه ل ا ل س ن ة والجماع ة ل أ ن ه بذلك يريد أ ن يجعل ن ف س ه منهجا مخالفا لمنهج أ ه ل ا ل س ن ة والجماع ة و إ ل ا ففي منهج السلف رضوان الله عليهم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ص ح ا ب ا ل ح ر ي ث ما يكفيهم عن غيرهم ف أ ن ت م عندكم ج م ا ع ة و ا ح د ة أ و ص ى بها النبي صلى الله عليه وسلم فلم ا تخرجون عليها وتقولون نقوم بعمل ج م ا ع ة وحدنا ويدعون إ ل ي ه ا ويقولون هي على كتاب الله وعلى الله رسول الله كتاب سنة وهم أ ب ع د و ا من ذلك فلم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من التشتت وهذا من ا ل ف ر ق ة التي تحدث بين المسلمين هذا يقول فعل نفعل كذا وكذا ويكون لنا شخصا نبايع يقول ويكون أو فعل نفعل نجعله لنا مرجع أو غير ذلك فهذا كله فهذا غير أو باطل ليس في دين الله في شيء فالذي يريد أ ن يلزم النجاه وسبيل المؤمنين يلزم ا ل ج م ا ع ة ويسير على ما هي عليه والجماعة ليست بالكثرة ولئن بالكثرة كانت جماعة ليست قليلة فهي جماعة ا ل أ ص ل فيها أ ن تكون م و ا ف ق ة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ا ما عدا ذلك فكلها فرق ليست في دين الله شيئا فحديث عظيم لو تكلمنا عنه ل أ ف ر د ن ا له محاضرات لما فيه من بيان هذه الفرق ا ل ض ا ل ة و أ ح و ا ل ه م والحذر منها و ك ل ه م مبتدعين ابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا وهي فرق ك ث ي ر ة جدا نسأل السلام الله نكمل إ ن شاء الله تعالى في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة لعل في هذا ا ف ا د ة إ ن شاء الله تعالى لي ولكم بارك الله فيكم ونفع بكم و أ ح س ن الله إ ل ي ك م و ي ا ك م نفع الله بكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إ ل ي ك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم